الدرس الثالث، الأعياد الدينية واحد، استمع للعبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور عيد الفطر عيد الأضحى الملابس العيدية صلاة العيد تقبيل اليد اعطاء مصروف الجيب زيارة الأقارب المعايدة